ابي اسحاق الحويني في رحاب الصحيحين الصحيحات صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم اعلى درجات الصحة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فما قصة الصحيحين ولماذا تلقتهما الامة بالقبول الحسن؟ مع الشيخ محمد عبد المقصود وبرنامج في رحاب الصحيحي برنامج في رحاب الصحيحي مع الشيخ محمد عبد المقصود يأتيكم في الأوقات الآن اهلا بيكم في برنامبكم المبق والناس شوكنا ازاي شوكنا شوكنا شوكنا بصي اعملي كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> تبني وصوروا زيب التركيبات والحركات علي يا جماله يا تكاته جمال. يا, يا حركاته هو ده بكل تفاصيله اتذرونا لحلقة جديدة من برنامبكم المبق والناس المبق والناس مطبخ والناس مع الشيف حسن كمال ياكم في الأوقات التاليه هذا البرنامج برعاية تشاهدون بعد قليل برنامج النبلاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجين عن يحيى ابن سعيد القطان والحقيقة ابن سعيد القطان يعني إمام كبير جليل القدر جدا وله ترجمة حافلة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 إثارة الفوائد والمذاكرة هذه حياة العلم كان الزهري رحمه الله يأتي من عند سعيد بن سيب أو من عند أبي سلمة ابن عبد الرحمن أو من عند عروة ابن الزبير يكتب عنهم الأحاديث الكثيرة وكان ييجي صحيها من النوم ييجي في نص الليل إله نايمة صحية وقعد يلا حدثني سعيد حدثني أبي سلمة حدثني عروة حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبأ في البنت نايمة على نفسها تقول يا سيدي ما لي ولسعيد أنت الصحين عشان تقول لي سعيد وأبو سلم وكذا يقول إنما أردت أن أذاكر العلم ثم قال حياة العلم المذاكرة وافته النسيان بل المذاكرة كانت من دأب أهل العلم قديما قال الثوري العبد الرحمن ابن مهدي لما جاء البصرة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 وممن مر بنا قيل في هذا المعنى الأعمش فعل لكم تذكرون الأعمش سليمان بن مهران الأعمش كان أيضا يعني لا يظهر له بذة وليس له هيئة ولكن كان إذا حدث كأنما يخرج الدر من بين أسنانه وإنما لقب بالأعمش أي لعمش في وجهه حتى أنه كان يقول لو كنت بقالا لستقذرتموني لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم وإنما يعني الموهبة في حقيقة الأمر إنما هو في موهبة النفس هو ده وزن الإنسان مش هدومه ولا شكله يعني تصور مثلا امرأة كل مواهبها انها جميلة بس ملهاش اطلاقا حسنة الا كده اول ما تفقد المرأة جمالها تسوي صفر حتى عند نفسها يعني فيه بعض الممثلات اللي كان برضو عندهم نفس الموهبة دي ما, ما, ما, ما لا تمتلك إلا شكلا لما أصيبت بالاكتئاب وأخذت بقى أدويت الاكتئاب والبتاعه دي الكلام ده تبصل شكلها بقت زي الكورة المنفوخة خلاص دخلت في اكتئاب ليه لأن الشيء الوحيد الذي كانت تدل به وتعتقد أنها ترتفع على بنات جنسها فقدته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 بالقوة المستكنة فيه فإياك أن تقيس الناس بمظاهرهم لا زي ما أنا قلت لك قبل كده انت لما بيكون معاك 100 ولا 200 ولا حتى مليون بتشيله في كيس بلاستيك الكيس البلاستيك ده او في شنطة مثلا الشنطة دي أو الكيس ده يسوي كام يعني نص نص جنيه كيس بلاستيك ولا لو يعني ماتين شوي ولا بتاعي يجيب له جنيه مثلا ولا شنطة جبلة 30-40 جنيه وشيل فيها 3-4 مليون لا يعني لا لا تقس الناس إلا بمواهبه يحيي القطان هو يعني إذا نظرت إليه احتقرته ولكنه إذا تكلم كان ينصط له الفقهاء قال علي بن المدين كنت عند يحيي القطان فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى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 تقدم الفضيل ليصلي فنظر فلم يجد علي فقرأ حتى وصل علي ووقف في الصف والفضيل لا يشعر بذلك فقرأ ان عذاب ربك لواقع فغشي على علي ثلاثة أيام كما قلت كان يعني كثير منهم لا يتحمل مثل هذا وطبعا لنا وقفة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 الخلفاء والنبلاء عودي جدد في القلب أنوار السجود ذكري